شيخنا السلام عليكم يقول السائل هل يصح تفسير قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى بأن النبي كان ضالا بمعنى أنه فاقد لبعض مراتب الهدى وقد هداه الله إليها بإنزال القرآن عليه عند بعثته وأنه صلى الله عليه وآله لم يكن عالما بالشريعة وأحكامها طيلة أربعين عاما ثم هداه الله إليها عند البعثة السؤال الثاني يقول بعضهم بأن للسيد الطبائي كلاما في تفسير آية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ينافي ما نسبتموه له من تفسير ووجدك ضالا فهدى فما هو التوجيه الصحيح لكلمات صاحب الميزان ما هو رأيكم السؤال الثالث ما هو رأيكم في مسألة اعتذار ملك الموت عن قبض روح الإمام الحسين عليه السلام؟ وما رأيكم برواية تكفل, تكفل الله تعالى بقبض أرواح العصابة الطاهرة التي استشهدت مع أبي طيم عليه السلام؟ ناط هل هناك شفاعة في البرزخ لقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام؟ والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ فأما, فأما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم لأن خوفه يقتضي عدم الشفاعة وإذا كان سيشفع لماذا يخاف علينا السؤال الخامس هل حضور الزهراء عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام ثابت بالنصوص الشرعية للمجالس والمآتم وكيف يتحقق لدي الحضور السؤال السادس ما حقيقة اشدد به أزري عندما نطبقها على الأمير عليه السلام؟ حديث السلسلة الذهبية هل في من يقول بأن يصل السند إلى المؤمن حسن سلام الله عليه السلام عليكم شيخنا وعليكم. نلاحظ دعاء الاستئذان على المراقب المرقب المعصومين سلام عليهم لفظة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ونشوفها ايضا في بعض الروايات عندما الإمام السجال سلام الله عليه جاء يشيل جثة الإمام الحسين سلام الله عليه وعند استخراج السهم من إمام الحسين فكيف أثار هذه شنو علاقة كيف نربط الدعاء الاستئذان بهالموضعين وشنو أثارها علينا هذه اللفظة يعني بسم الله وبالله وعلم التي رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وضر الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الظاهرين اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين أما سؤال عن بسم الله وبالله فهذا الجواب عنه إن هذه الكلمات يعرف أثرها وما لها من القيمة من ملاحظة بسم الله الرحمن الرحيم فإنه ما من أمراً ذيبالا يبدأ بغير بسم الله الرحمن الرحيم إلا كان أبتر فالبسملة أمر عظيم ويكفي كأن البسملة في افتتاح كل سورة إلا سورة براءة وخلو سورة براءة من البسملة أيضا فيها وهي أن سورة براءة جاءت لنفي التطمين فإذن البسملة تأتي بالتطمين فلما كانت سورة براءة جاءت لتحذير الكفار ولنفي تطمينهم لم يكن لم تكن تفتتح بالبسمة له. هذا يكفيك لمعرفة أثر هذه الكلمات وأما السؤال عن سؤال الأخ الذي قبلكم عن, عن السلسلة الذهبية وأن الامام الحسن عليه السلام مذكور فيها أم لا الذي ببالي أن الراوي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام الحسين هذا هو الذي ببالي ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يكون هذا السند أي رواية الراوي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون الإمام الحسن أن يكون الإمام الحسن والإمام الحسين يروي عن الإمام الحسن وهذا هو الذي يقتضيه انتقال العلم بالطرق غير المتعارفة ولكن رواية السلسلة الذهبية ظاهرة في أن النقل بالطرق المتعارفة أوضح معنى كلمة الطرق المتعارفة والطرق غير المتعارفة ما صلت هذه الفقرة بالجوة انتقال العلم انتقال العلم أساسا العلم كله علمه الله سبحانه لرسول الله صلى الله عليه وآله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هذا أصل العلم رسول الله صلى الله عليه وآله هو معدن العلم هو خازن علم الله معدن علم الله هو مدينة العلم هو دار الحكمة هذه ألفاظ ليست عند الشيعة وحسب بعضها في القرآن وبعضها في روايات غيرنا أيضا بالأسانيد المعتبرة أنا مدينة العلم وعلي بابها مروي عند غيرنا بالإسناد الصحيح أنا دار الحكمة وعلي بابها إذن العلم كله عند رسول الله صلى الله عليه وآله هو معدن علم الله ثم إن هذا العلم قد علمه رسول الله صلى الله عليه واله لأمير المؤمنين كم عاش امير المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه واله نحو 33 سنه 33 سنه لو ان رسول الله صلى الله عليه واله اراد ان ما عنده من العلم إلى أمير المؤمنين هل تكفي ثلاث وثلاث سنة؟ لا تكفي العلم الذي عند العلماء لا يكفي لنقله ثلاث وثلاث سنة العلم الذي عند العلماء يعني الذين يكتسبون العلم كسب ونحن لا نتكلم عن العلم المكتسب بالطرق المعهودة نحن نتكلم عن معدن علم الله خازن علم الله هذا العلم لا تكفي 33 سنة لنقله لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى كل هذه المدة 33 سنة في الإملاء وأمير المؤمنين يكتب من غير توقف ما كان ذلك كافياً لنقل هذا العلم إذن هذا الذي هذا الذي يوضح لكم ما تجدونه في الروايات زق العلم زق يعني طرق نقل العلم ليست بالطرق المتعارفة المأهودة طيب إذن هذا العلم انتقل من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين ثم انتقل من أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن ثم انتقل من الإمام الحسن إلى الإمام الحسين مواريث الأنبياء كلها عند رسول الله صلى الله عليه وآلها ونقلها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين ونقلها أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن ثم نقلها الإمام الحسن إلى الإمام الحسين هذه كلها الطرق غير المتعارفة حديث السلسلة الذهبية حديث يبين الإسناد للنقل المتعرف. فلا مشكلة أن يكون النقل من الإمام الحسين عليه السلام عن أمير المؤمنين العلم الذي أخذه الإمام الحسين عليه السلام من الإمام الحسن لا من أمير المؤمنين هو موارث الأنبياء هو هذا العلم الذي معدنه رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نقل بالطرق غير المتعارفة هذا العلم لم يأخذه الإمام الحسين من أمير المؤمنين بل أخذه من الإمام الحسن لكن العلم الذي عند الإمام الحسين بعضه بالطرق المتعارفة عندما نقول إن أمير المؤمنين عليه السلام التعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب وانفتح له من كل باب ألف باب لا يعني هذا أن أمير المؤمنين إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله كلاما لم يفده علما بل يفيده علما وإن كان ذلك بالطرق المتعارفة ولكن لا حيث وصلنا إلى هذه النقطة أن نشير إلى شيئا أمير المؤمنين عليه السلام كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوما وانقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وآله فمضى ترك شسع النار وتوقف أمير المؤمنين وأخذ شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وآله يصلحه أولئك الذين في عقلهم خبل يقولون نحن نقول كذا وكذا وأن النبوة لا يأتون إلى كتب الشيعة ينظرون من هو خاصف النعل هذه نعدها من فضائل أمير المؤمنين على أي حال هذا قدر عقولهم طيب أمير المؤمنين عليه السلام توقف يخصفنا على رسول الله صلى الله عليه وآله ومضى رسول الله يمشي ومعه جماعة وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله إن أخبرهم أن فرقة من الذين يعلنون يظهرون اتباعه أنهم سيقاتلون رجلا صالحا قال رجل من الذين مع رسول الله صلى الله عليه وآله يمشون أنا يا رسول الله أقاتلهم قال له لا ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن فرقة أخرى أيضا تمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأنه سيقاتلهم رجل صالح وسيظفره الله بهم وسينتصر عليهم قال رجل أنا يا رسول الله قال لا, لا ولكنه خاصف النعل فتفقدوا عليا فإذا هو جالس يخصف نعل رسول الله صلى الله عليه وآله جاءوا إليه وأخبروه ارجعوا إلى الرواية في كتب غيرنا جاءوا إلى أمير المؤمنين وأخبروه بأنك ستقاتل أناسا وإن الله سبحانه سينصرك عليهم وإن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر ذلك لك تعظيماً لأمرك ما الذي في رواياتهم فما رفع بها رأسه هذه فقط بين قوسين لأني قلت طيب إذن الرواية التي رويت بالسلسلة الذهبية لا ما نعمل أن تكون جاءت عن الإمام الحسين عليه السلام عن الإمام الحسن عن أمير المؤمنين هذا لا مانع منه وهذا النقل يكون مع ذكر عامة المعصومين كما إنه لا مانع من أن تكون الرواية عن الإمام الحسين عن أمير المؤمنين فإن هذا ليس من العلم الذي انتقل بالطرق غير المتعارفة ليس بعلم الإمام المنقول بالطرق غير المتعارفة ذاك علم خاص لا محذور طيب. أما الأول لماذا لا محذور في أن يكون منقول عن طريق الإمام الحسن عليه السلام فلأننا لا ندري لعل في ذلك سرا هم أعرف بما يفعلون حتى ابناء أهل البيت يعني إذا نظرنا إلى سلوك غير المعصومين من ابنائهم فإننا أيضا نلحظ سلوكا قد لا نتمكن من فهمه ومعرفة عمقه ولكنه سلوك ملفت مثلا أمير المؤمنين عليه السلام زوج فاطمة صلى الله وسلمه عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة ليست فاطمة الوحيدة فاطمة اسم تكرر في أسماء بنات المعصومين الامام الكاظم عنده بنت اسمها فاطمة الامام الصادق عليه السلام عنده بنت اسمها فاطمة الإمام الباقر عليه السلام عنده بنت اسمها فاطمة وزين العابدين عليه السلام عنده بنت اسمها فاطمة والإمام الحسن عليه السلام عنده بنت اسمها فاطمة تزوجها وجها الإمام زين العابدين وأنجبت له الإمام الباقر عليه السلام وهذه من عظيمات أهل البيت هذه المرأة توجد رواية للفواطم من أهل البيت عليه kanssa رواتها فاطمة بنت الإمام الجواد عن فاطمه بنت الإمام الرضا عن فاطمه بنت الإمام الكاظم عن فاطمه بنت الإمام الصادق عن فاطمه بنت الإمام الباقر عن فاطمه بنت الإمام الحسن هذه رواية نقلتها الفواطن قد تكون تلك الرواية رواية السلسلة الذهبية أريد لها ما أريد لمثل هذه الرواية طبعا تلك رواية معصومين وهذه رواية أبناء المعصومين وهذا هو الفرع يعني سلوك الفواطم هو الفرع عن سلوك المعصومين إذن وإن كان هذا لم ما هي الرواية قرأناها ذات مرة ارجعوا إليها طيب هذا بالنسبة للرواية التي تعرف برواية السلسلة الذهبية الذي ببالي قلت ان الرواية عن الإمام الحسين عن أمير المؤمنين ولا يتنافى هذا مع ما نعتقده من ان علم الامام عليه السلام من ان علم الامام الحسين عليه السلام عن اخذه عن الإمام الحسن لم لان ذاك العلم ال ال الذي يقصد به والعلم الذي يؤخذ من طرق من طرق غير عادية التي بلفظ الروايات زق العلم زق وذاك العلم أساسا صنفان الحديث عن علمهم حديث طويل لا يمكن أن نوجزه ونحن في بحث علم المعصوم تركنا الحديث عنه مع أن البحث مخصص للحديث عن علمهم لأن الحديث عن علم علم علم علمهم عليه وسلم حديث واسع لا يمكن أن يستوفى في مجلس مرتجل يحتاج إلى مجالس متعددة ونكتفي بهذه الإشارة طيب لماذا قلنا سنكتفي بهذه الإشارة لأن الحديث الذي قلنا إن الإمام الحسين عليه السلام قد أخذه عن الإمام الحسن عليه السلام هذا نوع واحد من الألم يوجد نوع آخر من العلم مأخوذ من طريق آخر مأخوذ من طريق الروح والحديث عن الروح حديث بسطنا الكلام فيه في مناسبات متعددة لن نكرر ذلك من أراد التفصيل فليرجع إلى تفصيل ذلك الحديث إذن نوع من علم الإمام الحسين عليه السلام هو الذي أخذه عن الإمام الحسن وليس كل علم الإمام الحسين عليه السلام أخذه عن الإمام الحسن طيب هذا بالنسبة إلى هذا السؤال السؤال الذي قبله السؤال الذي سعل عن السائل الذي سال عن هذا السؤال سعل عن سؤال آخر أيضا ما هو عجبنا أما أسئلتكم تبدأون بالعاشرائية أن الله سبحانه هو الذي تولى قبض الأرواح الطاهرة من شهداء الطاف لا مانع من هذا هذا أمر غيبي الطريق إليه ليس العقل ليس للعقل سبيل لمعرفة هذا الأمر وإنما طريقه النقل فإذا جاء النقل المعتمد أخذنا به فإذا العبرة باعتماد النقل وأن الروايات الواردة في ذلك هي روايات تفيد اليقين أو تفيد الاطمينان فيؤخذ بها أو إنها ليست بهذه المثابة فيرد علم ذلك إلى أهله وسواء أثبتت هذه الخصوصية أم لم تثبت فإنه من الثابت عندنا بالضرورة أن لشهداء الطف منزلة سامية عند الله سبحانه لا ينالها إلا, من إلا ذو حظ عظيم نعم وأما, وأما الأسئلة التي ترتبط بكلام صاحب الميزان فلعلنا تكلمنا عن رأي صاحب الميزان في, في زمن قريبا في, في حديثنا عن تفسير سورة الضحى فإننا تكلمنا في تفسير هذه السورة بداية بنقل تفسير السيد الطباطباء لهذه السورة والسيد الطباطباء رحمه الله فسر هذه الآية بأن أولا قال إن وصف الضلال في الآية لا يراد به الوصف الوجودي وإنما يراد به سلب الوصف وله في هذا غاية عظيمة قال إن المقصود بعنوان ضال المقصود به غير المهتد ووجدك ضالا أي ووجدك غير مهتدا لماذا قلب الوصف الوجودية إلى وصف عدميا؟ له في ذلك غاية جليلة السيد يحسب كلماته كلمة كلمة لو أن وصف ضال حمل على الوصف الوجودي لا لازم من ذلك أن يكون هذا الوصف فرع وجود الموصوف لأن الصفة تتبع الموصوف الصفة متأخرة وجودا تأخرا رتبيا عن الموصوف فأراد أن يخرج عن هذه العباءة لأنه أراد أن يفسر وجدك ضالا بأن الله سبحانه خلاقك من حين خلاقك على الهدى وأنك لم تتصف بعد أن خلقك الله تعالى بالضلالة أي لحظة زمنية كانت قصورة أم طالت لم تتصف بالضلالة ببرهة كيف يفسر ووجدك ظلا بأنك لم تتصف بالضلاله. قال وجدك ظلا المراد بالضال. غير المهتدي وإذا كان المراد بالضال غير المهتدي فيجوز أن يسلب الوصف عن الذات من حين وجدت فيقال هذه الذات لم تكن متصفة بهذه الصفة قبل وجودها ولكن لا يصح أن يقال هذه الذات متصفة بهذه الصفة قبل وجودها فقال إن الضال المراد به غير المهتدي ووجدك ضالا قبل أن توجد قبل أن يخلقك ووجدك ضالا كيف وجدك ضالا قبل أن يخلقك والحال أن الضلال صفة والصفة تحتاج إلى موصوف وأنت قبل أن يخلقك الله معدوم والمعدوم لا يوصف بأنه ضال كيف وجدك ضال قال ضال هنا المراد بها غير مهتدا إذن وجدك ضال يعني ووجدك غير مهتدا قبل أن يخلقك مثل وجدك قبل أن يخلقك غير موجود وجدك غي قبل أن يخلقك غير قادراً لا قدرة لك وجدك قبل أن يخلقك لا علم لك كل هذه النعم التي أفاضها الله عليك كلها لم تكن لك قبل أن يخلقك فهو رحمه الله كانت له عناية بأن يفسر الضلالة وهي صفة وجودية أن يفسرها بصفة عدمية هدفه من ذلك تصحيح سلب هذه الصفة العدمية عن الذات قبل وجودها ولو بقيت صفة ضال صفة وجودية لما صح حملها على الذات إلا بعد وجودها وهو رحمه الله مصر على أن لا يصف رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الصفة من وجد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سيد الطباء إن رسول الله صلى الله عليه وآله من حين خلقه الله خلقه الله مهتديا ما اتصف بالضلالة قط من حين خلقه الله فكيف تفسر ووجدك يقول ضالا أي غير مهتدا ثم يأتي سؤال من أين فسرت ضالا بغير مهتدا قال لأنني أبني على تفسير القرآن بالقرآن والله سبحانه وصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه ما كان يدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فنفى عنه صفة الدراية نفى عنه العلم لعلنا لو أوضحنا ذلك بمثال ليتيسر فهم الإجابة عندنا أوصاف تسمى بالملكات مثل صفة العلم ولها أعدام أعدام الملكات وأعدام الملكات بحسب اللغة كالملكات صفات وجودية مثلا العلم المراد بالعلم الذي هو الملكة ليس العلم الذي من هو من صفات الله سبحانه فإن علم الله ليس بالملكة طيب علم البشر ملكة هذه الصفة صفة وجودية لا يوصف بها إلا الموجود المعدوم لا ينصح وصفه بالألم بل لا يوصف بها كل موجود وإنما يوصف بها الموجود الذي له قابلية الاتصاف بهذه الملكة بعض الموجودات لها هذه القابلية وبعض الموجودات ليس لها هذه القابلية فالحجر لا يوصف بعلما لأن مع أنه موجود لم لأنه لا يمكن أن تعرض عليه هذه الملكة إذن بعض الموجودات هو الذي يصح وصفه بهذه الملكة طيب هذا بالنسبة للملكة أعدام هذه الملكات كالأوصاف الوجودية عدم العلم ما هو الجهل الجهل كالوصف الوجود لا يوصف به إلا الموجود ولا يوصف به إلا الموجود الخاص الذي يقبل هذه الملكة فالحجر مثلا لا يوصف بأنه جاهل إذن الملكات تحتاج إلى محلا وهي فرع ذلك المحل وأعدامها أيضا تحتاج إلى محل وأعدام الملكات فرع ذلك المحل هذا في الملك وعدم الملكة ولكن عندما نعبر عن, عن ما يقابل العلم بالتعبير السلبي يعني نقيض عدم العلم نقيض العلم عفو. نقيض العلم ما هو؟ عدم العلم الملك وعدمها يحتاجان إلى محل ولكن عدم العلم لا يحتاج إلى محل تقول إن زيدا لما لم يكن موجودا لم يكن عالما لا يصح أن تقول زيد لما لم يكن موجوداً كان عالماً. هذا لا يصح. كما لا يصح أن تقول إن زيد لما لم يكن موجوداー كان جاهلاً. أيضا لا يصح. ولكن يصح أن تقول لما لم يكن موجوداً لم يكن عالماً. تنفي عنه الصفة. ويصح أن تنفي عنه عدم الملكة فتقول إنه لما لم يكن موجودا لم يكن جاهلا أيضا فإذن سلب الصفة يصح أن الشيء قبل وجوده لكن إثبات الصفة فارع وجود الشيء وإثبات عدم تلك الملكة إذا كانت الصفة ملكة أيضا فرع وجود الشيء أما سلب الصفة فليس فرع وجود الشيء طيب نرجع إلى كلام السيد الطواتبائي لتعرفوا كم كان هذا السيد قد أعمل من اللطف والعناية في تفسير ووجدك ظلا بوجدك غير مهتدا لم تكن مهتديا قبل وجودك يصح أم لا يصح؟ يصح أما أن يقال لما لم تكن موجودا كنت ظلا لا يصح لم لأن الضلالة تقابل الهداية تقابل الملكة والعدم الضلالة عدم الهداية في المحل القابل للهداية أما إذا كنت غير موجود فالموضوع الذي لا وجود له المخلوق الذي لم يوجد بعد الذات التي لم تخلق بعد كما لا يصح أن توصف بالهداية فإنها أيضا لا يصح أن توصف بالضلالة إذن بدأ السيد من بدأ بتحضير العرش قبل فإذن أولا فسر الضلالة بعدم الهداية لكي يصحح ثبوت هذا الوصف له صلى الله عليه وآله قبل وجوده ووجدك ضلا أي لم تكن مهتديا قبل أن توجد لم يكن لك قوة قبل أن توجد لم يكن لك حول قبل أن توجد لم يكن لك علم قبل أن توجد وهكذا هذا ما بيّنه السيد الطباطباء رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وأشار في تفسيره لهذه الآية إلى ملاحظة قوله تعالى ملاحظة قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لبيان أنه كما أن تلك الآية نفت درايته ولم تثبت جهله تلك الآية لم تثبت له الجهل وإنما نفت عنه الدراية والنفي يصح عن غير الموجود يعني إنك قبل أن توجد لم تكن لك دراية قبل أن توجد لم تكن تعلم لكنك من حين وجدت من حين خلقت تادري وأنت عالم ومن حين خلقت أنت على الهدى هذا تفسير السيد ل. هذه الآية في تفسير آية الضحى وهذا هو الذي أشار إليه بذكره لآية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الشفاعة أما الشفاعة في عالم البرزخ فهذه مسألة غيبية يظهر من بعض الأخبار أنه لا شفاعة في البرزخ ولكن هذا يعني الاخبار التي فيها نفي الشفاعة في البرزخ ليست يقينية الدلالة ولا يقينية الصدور ويوجد أدلة نقلية تثبت الشفاعة في جميع العوالم وتلك أيضا لا نقول انها يقينية الدلالة فالجواب عن هذا لا نعلم الأمر محتمل يعني كما أن الشفاعة في البرزخ يمكن أن تتحقق كذلك يمكن أن لا تتحقق والذين تيقنه أن الشفاعة هي طلب من عباد الله الصالحين لبعض العباد الذين هم أهل للشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يوجد فريق من الناس تقبل فيهم الشفاعة الشفاعة من أناس خاصين في أناس خاصين هذه الشفاعة متى ما تحققت من هؤلاء يعني صدرت من أهلها ووقعت في محلها فهي مقبولة متى تتحقق ومتى لا تتحقق إذا جاء في بعض الأدلة أنها لا تحصل في برهة من مثلا الزمن فإنه يحمل ذلك على أن الشفاعة العامة لا تحصل في هذا الزمن هذا من جملة المحامل فإذا توجد بعض درجات الشفاعة توجد في البرزخ وبعضها لا توجد في البرزخ هذا ما يمكن أن يقال في الجمع بين هذه الطائفة وتلك ومع ذلك فإن هذا الجمع أيضا هذا الجمع ليس جمعا يقينيا نرد علم ذلك إلى أهله وهم عليهم في أصل هذا ما أشرنا له في مناسبات متعددة أصل هذا يؤخذ من الروايات التي فيها إسعاد فاطمة عليه السلام بالبكاء على الحسين عليه السلام فإن مفهوم الإسعاد كما بيناه مرارا الإسعاد مفهومه أن تجد إنسانا أصيب في عزيز له وجلس للبكاء عليه فتأتي عنده فتبكي عليه هذا هو مفهوم الإسعاد لفظ الإسعاد وارد في روايات متعددة بعض هذه الروايات صحيحة الإسناد نحن نطمئن بصدور الروايات التي تخبر عن أن البكاء على الحسين عليه السلام فيه إسعاد لفاطمة ما هو مفهوم الإسعاد؟ لا بد أن يكون ال الذي أصيب في عزيزه لا بد أن يكون يجلس في مجلس لا بد أن يكون يبكي على عزيزه لكي يتحقق مفهوم الاسعاد اما لو أن رجلا لو ان احدا من العلماء مثلا فقد فقد فقد عزيزا وانت سمعت بالخبر وبكيت على عزيزه في مجلس غير مجلسه لا يقال انك اسعدته متى يقال إنك أسعدته عندما تذهب إلى المجلس الذي أقامه وجلس يبكي فيه على عزيزه وبكيت على عزيزه معه هنا يأتي هذا المفهوم اللغوي أنك أسعدته هذا مفهوم الإسعاد بحسب المدلول اللغوي فإذن كلمة الإسعاد واردة في روايات متعددة بعضها صحيح نطمئن بصدورها بصدور هذه الروايات مفهوم الإسعاد في اللغة يتقوم بهذا فيأخذ من هذا هذا المعنى أن فاطمة عليه السلام تحضر في هذه المجالس ولعلك إذا تنبهت إلى, إلى هذا المعنى تجد أن الشعراء أكثر ال التفاات إلى هذه الخصوصية حتى من ال... من ال... لا نريد أننا نجح مع شائر أحد. الشؤر أكثر ال التفاة إلى لماذا لأنهم يفهمون مع الإسعاد. هم لديهم بصيرة باللغة لديهم يفهمون هذه الكلمات الأربية الأصلة فهما ميقا. فتجد أن شعراء الحسين ابرز لا يحضرني بي أن ان عده شعراء اشاروا الى هذا يعني لعل الذين يسمعون يتذكرون الشعر أكثر منا عده شعراء اشاروا إلى هذا الان لا يحضرني الشعر ولكن هذا هو مفهوم الاسعد اذا هذا قد اخذ من الروايه هذا المعنى قد أخذ من الروايات أما حضور غالب المعصومين لا يسعني أن أسند ذلك بنحو اليقين الذي أطمئنه بورود الرواية فيه هو إسعاد فاطمة أكذا ما حضرت به نعم ولعله أيضا إسعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وارد في عدة روايات الذي في بال الذي يحضرني الآن هو إسعاد فاطمة عليه السلام وهذا وارد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أخبر أن هذا أنك تصير ممن يسعد فاطمة عليه السلام وأما أشدد, أشدد به أزري فإن هذا تعبير كنائي هذا التعبير الكنائي أصله شد الأزر الأزر معروف الإزار والإنسان يشد إزاره متى إذا أراد أن يقبل على عمل في يحتاج إلى بذل جهد مثلا نحن في البلاد يعني في غير هذه البلاد لا, لا أتذكر حال العمال في هنا ولكن في بلاد أخرى أتذكر حال العمال إذا أرادوا أن يعملوا خصوصا إذا أرادوا أن يحملوا شيئاً فإنهم يشدون أزرهم بمحزماً فشد الأزر معروفاً و الإنسان يشد أزره إذا أراد أن يحمل شيئا ثقيلا أو أن يبذل جهدا مضنيا غير متعارفا غير معهودا في حياته فهو للتقوي شد الأزر إذن للتقوي أشدد به أزري كناية هذا استعارة للتقوي أي تقوي موسى بهارون كأنه قال إذا أردت أن تخرجها من التعبير الكنائي للسعارة تقول اللهم قوني به اللهم قوني بهذا هو المعنى فهو تعبير كنائي عن التقوي به وحتى أشدد سنشد عضودك بأخيك أيضا للتقوي وهو تعبير كنائي أيضا هذه تعبيرات كنائية بها قبل السؤال ترحب اللجنة الثقافية بقرية الرمل بمغدم العلامة الشيخ عيل جزيري حفظه الله وتشكر الأخ العزيز الأستاذ زكريا العب على طلب هذه الاستضافة السؤال بما أن المعصوم في الفكر الشيعي عنده علم غيب هل معصوم عند سمه أو قتله يعرف أنه سوف يسم أو يقتل ولماذا لا يتحاشى قتله أو سمه وهل يعتبر هذا تهلك هنا أسئلة متعددة أولا هل يعلمون الغيب نحن لا نعبر بهذا التعبير نقول علموا الغيب علموا الغيب هم معلمون الغيب حتى تفرق بين عالم الغيب وبين من علم الغيب هل يقول أحد من أهل التوحيد إن الله علم الغيب هم معلمون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتأ إذن يوجد استثناء أظهر الله سبحانه على غيبه بعض عباده وهؤلاء الذين أظهروا على الغيب بعضهم أذن له أن يخبر بما أظهر عليه وبعضهم لم يؤذن والذي أذن له بعضهم أذن له في حدود أوسع وبعضهم أذن له في حدود أضيق. فهم عليهم السلام لديهم علم, لديهم علم من ذي علم لديهم علم من ذي علم طيب. الأئمة عليهم السلام علم الغيب هل مما علموه ما في الطعام المسموم من السم هل هذا داخل فيما علموه الذي يقتضيه الإطلاق والعموم هو الشمول لهذا طيب ولكن هل الإطلاق والعموم يؤخذ منه معرفة الجواب لا لا يؤخذ منه معرفة هل تقولون إنهم كانوا يعلمون الجواب أنا أتيقن أنهم كانوا يعلمون ليس من العموم ولا من الإطلاق بل من مما هو أقوى دلالة من الإطلاق والعموم طيب إذا كانوا يعلمون فكيف أقدموا على أكل الطعام الذي يعلمون أن فيه السم والحال أن اقدام العبد على ما فيه هلاك نفسه من الإطلاق إلقاء باليد في التهلكة الجواب من قال لك ذلك من قال أن كل من أقدم على ما فيه موته كان قد ألقى بيده إلى التهلكة ما هي التهلكة التهلكة هي الموت عبثا بلا فائدة وبلا طائل وهل الجهاد في سبيل الله تهلكة إذن هذا ليس من التهلكة طيب أوضح منها لعل هذا صعب فهمه يعني مقارنة هذا بذاك لعله صعب لعل الأيسر أن نوضح لك بمورد آخر إبراهيم عليه السلام ماذا قال لولده إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك طيب. إسماعيل ماذا قال هذا واحد لم تنتهي الحكاية إسماعيل ماذا قال قال يا أبا تفعل لماذا تأمر هنا يوجد شيئا لماذا تستسلم يا إسماعيل للموت اثنان لماذا تأمر طبعا هنا الأمر تأدبي يعني الامر تعبير قوي للتسليم المطلق إسماعيل ولد إبراهيم لا يأمره التعبير بالأمر مني سوء أدب التعبير الصحيح يطلب وطلبه يسمى في, يعني في احسن الأحوال التماسا وإلا فهو في الحقيقة دعاء ومسألة لكن في أحسن الأحوال التماس وليس أمرا وإنما التعبير بالأمر بلحظ الصورة لماذا لأنني أريد أن آخذ من كلمة إسماعيل عليه السلام الدلالة القوية على التسليم فأريد أن أقول جواب إسماعيل فيه شيئا فيه استسلام وفيه تسليم استسلام يعني جسدي قول بلغة الجسد وتسليم باللسان افعل ما تؤمر هل هذا تهلكه؟ ما فعله إسماعيل ألقى بيده إلى التهلكة مع هذا الله الله سبحانه أنزل هذه الآية تخليدا وتمجيدا لتسليم إسماعيل فهذا ليس تهلكة هذا تسليم لأمر الله سبحانه ما يفعله المعصومون من الاقدام على أكل الطعام المسموم تسليم لأمر الله سبحانه يعلمون أنه يؤدي إلى موتهم ولكنهم مأمورون بذلك قد تقول أين جاء الأمر بذلك في قصة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عندنا القرآن الكريم أخبرنا يا, يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك الأئمة من أين علمنا أنهم جاءهم أمر بهذا التسليم الجواب من فعلها ألس تقول إنهم معصومون إذا كانوا معصومين فإذا لا يفعلون لا يقدمون ولا يحجمون إلا تابعا لشرع الله جاءهم الأمر الإلهي أقدموا جاءهم ناهي أحجموا إذا كانوا معصومين فإنهم في أفعالهم وتروكهم بأجمعها موافقون لشرع الله شرع الله قد يكون في بعض الأفعال الشرع يعني القانون الفقهي العام لكن هذا الشرع يوجد فيه أحكام تخص بعض العباد دون بعض شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله أليس منها حرمت دخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله للجنوب يحرم دخول الجنوب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام يحرم عليه ذلك؟ سد جميع الأبواب إلا بابا لم لأنه مباح له أنت تستثنى في هذه الشريعة ليس لك هذا الحكم يوجد أحكام خاصة بأمير المؤمنين عليه السلام كذلك يوجد أحكام في الشريعة خاصة بالأئمة عليهم السلام أضرب لك مثالا يوضح لك هذه المسألة بشكل أوضح إذا قدم الطعام المسموم للإمام المعصوم في غير اليوم الذي قدر فيه أن يأكل هذا الطعام المسموم ويموت مثلا من ال... مما قضاه الله أن يأكل من هذا الطعام يوم الخميس لو قدم له مثل هذا الطعام يوم الأربعاء لا يجوز له أن يأكله بمقتضى الشريعة العامة طبعا هذا للتوضيح وإلا فإن الأصل أن أحكامهم لهم وإنما نذكر هذا فقط للتوضيح من الجائز أن يكون حكمه عليه السلام قبل ذلك تلك الواقعة أن يكون حكمه في الشريعة مثل حكمنا والأصل أن يكون ذلك كذلك يعني الأصل أن الأحكام عامة لجميع المكلفين الأصل أن الأحكام ومن هنا سميت شريعة شريعة يعني عامة الأصل في الأحكام تكون عامة طيب هذه الأحكام فيها استثناءات هذا المورد من المستثنيات ما دليلك على الاستثناء؟ فعلهم إذا فردته معصوما فإنك تعني بفرضك إياه معصوما أن كل أقواله واحد وأفعاله اثنان وتقريراته حجة وهذا من فعله فتقول هذا جائز هذا أقل أضعف الإيمان وقد يكون واجبا يعني بعض العلماء يراه واجبا وأقل شيئا أن يكون ذلك جائزا لأن فعله عليه السلام يدل على الجواز في أضعف الأحوال لم في أضعف الأحوال لأن الجواز يقولون عندنا الإباحة بالمعنى الأعم يعني إذا رأينا المعصوم يفعل فعلا فإننا نقول إن فعل المعصوم يدل على أنه مباح بالإباحة بالمعنى الأعم التي تشمل أحكاماً ثلاثة الوجوب والاستحباب والإباحة بالمعنى الخاص يعني تساوي الفعل والترك أنه لا أمر ولا نهي ففعل المعصوم يجوز أن يكون بأحد هذه الوجوه الثلاثة فإذا رأيناهم فعلى فعلا مثل أن يكون قد أكل طعاما مسموما فإننا نتيقن أن هذا الفعل كان مما أبيح له في أضعف الأحوال سلام عليكم وعليكم شيخنا. السلام شيخنا ما رأيكم في بعض الشخصيات التي تحيط ببعض المعصومين عليهم السلام وما موقفون اتجاههم واتجاه أقوالهم ونقلهم عن المعصومين عليهم السلام لأن لهم بعض الأحيان مواقف سلبية وبعض الأحيان مواقف إيجابية فيما أظن كالعباس عن النبي وأبن عباس والمختار فما هو جوابكم عليهم وهل يمكننا أن نجزم بنقص إيمان بعض من أفعالهم أم لا طبيعة الأمور تقتضي الشيخ ما اسمهه شيخ محمد تقي فلسفي عنده كتاب الطفل بين ال... الوراثة والتربية كتاب جميل أه... الطبيعة طبيعة الأمور تقتضي أن الإنسان في تنشئته يتأثر بعاملين العامل الوراثي ما يأخذه بال... في الكروموسومات في الجينات ما يأخذه من قوى نفسية من أسلافه هذا عامل مؤثر مستوى الذكاء مثلا أمر موروث الطيبة أمر موروث الكرام أمر موروث هذه صفات تورث طيب إذن الإنسان يتأثر بطبيعته من العامل الوراثي ومن عامل التنشئة التنشئة أيضا تؤثر طيب هؤلاء أناس اجتمع في حقهم هذان العاملان القويان طبعا وراء هذا وراء عامل الوراثة ووراء عامل التنشئة يوجد أيضا نفس عصاما سودت عصامة النفس وما تفرضه على الإنسان من سلوك يعني يقال أنه مثلا هذه نفس عصام سوادت عصام يروى أن رجلا كان له أبناء وكان له ابن أخن وكان يقدم ابن أخيه على ابنائه حتى ضجر منه أبنائه فقالوا أنت شيخ العشيرة وأنت بهذا كأنك تريد أن تسود عصاما ابن عمنا وتتركنا والطبيعة مثلا أن نكون نحن الذين نرث هذا الجاه ومشيخة العشيرة فقال لهم نفس عصاما سودت عصاما كذا يقال على أي حال نحن المهم هو الفكرة مثل كليلة ودمنا يعني حتى لو كان على لسان حيوانات المهم إيصال الفكرة بشكل صحيح وواضح طيب فالإنسان أيضا نفسه لها دور في صنع نفسه هؤلاء ليسوا بدعا من الناس لهم ملكات ورثوها من أسلافهم مثلا ورد في حق أبي طالب رحم الله أم أبا طالب لو ولد الناس جميعا لكانوا شجعانا يا الله الإمام الحسين عليه السلام ورد أنه أصيب نحو من ثلاثمائة إصابة وجميعها في وجهه وورد أن أبناء أبي طالب ما كانوا يلبسون درعا على ظهرهم يعني يقولون لخصمهم أن عطيناكم ظهرنا فنحن لا نستحق الحياة فهؤلاء ورثوا من أسلافهم أسلافهم أبو طالب من أسلافهم هاشم من أسلافهم هؤلاء هم الذين علموا الناس المجد والفتوة والإباء فطبيعي أن يكون لهم من هذه التاركة نصيب هذا واحد ثانيا هؤلاء أين نشأوا العباس ترب رسول الله صلى الله عليه وآله يعني في عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم تلاحظون مثلا في الحوزة يقولون للطالب عليك أن تجد لك من أترابك طالبا مجداً من أهل حسن السمت لتكون رفيقه أو لتتخذ منه منافساً منافسة نزيها يعني أن يكون مثلا إذا ضعفت نفسك عن المذاكرة تنظر إلى صاحبك مجداً فتجد وهكذا فالترب يؤثر على تربه فطبيعي أن يتأثر العباس برسول الله صلى الله عليه وآله وخصوصا أنه رآه منذ نعومة أظفاره ورسول الله صلى الله عليه وآله هو هو قلب هذا الوجود فطبيعي أن لا يغفل العباس عن, عن هذا الكمال المتجسد أمامه فهو عاشا وكما يقال الطفل إلى الطفل أقرب والمرأة إلى المرأة أقرب والشاب إلى الشاب أقرب فإذن العباس هو ترب رسول الله صلى الله عليه وطبيعي أن يتأثر به هذا إثنان هذا بالنسبة للعباس وكذلك بالنسبة إلى ابن عباس ابن عباس عاش في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله منذ نعومة أظفاره ثم في كنف أمير المؤمنين ثم فرضت عليه عداوة قريش لأهل البيت فرضت عليه أن يكون لصيقا بأمير المؤمنين يعني هو كان يدعوه رجل إلى مجلسه وتقولون يعني يستفزه ببعض الكلمات يسأله بعض الأسئلة يا ابن عباس ماذا تقولون في كذا ماذا يقول ابن عمك يقول ابن عباس مثلا ماذا يقول ابن عمك فهو فرض عليه يعني تعبير تعبير مجازي أريد أن أوصل لك فكرة أن المحيط يعني حتى لو كان ابن عباس يريد أن ينفصل عن أهل البيت المحيط يفرض عليه أن يرجع إليهم يأتي رجل يقول له ماذا يقول ابن عمك في الخلافة أننا أخذناها منه مثلا فابن عباس سينقل هذا الكلام إلى أمير المؤمنين وسيسمع الجواب من أمير فإذا الظروف تفرض عليه أن يكون لصيقا به فنتيجة ذلك أن يتأثر وأن يأخذ من أمير المؤمنين عليه السلام فالبيئة فال... إذن صار عندنا العامل الوراثي هم وغيرهم سواسية في هذا التنشئة التنشئة هم نشأوا في هذه البيئة التي هي, هي خير بيئة فطبيعينا أن يكونوا من الأماجد الأفاضل مع ذلك نحن لا نقول بعصمتهم ربما تصدر منهم الزلة وهذا هو الفرق بين المعصوم وغير المعسوم وغير المعسومين ليسوا سواسية كما أن المعسومين ليسوا سواسية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض غير المعسومين أيضا ليسوا سواسية منهم ومنهم منهم مقل ومنهم مكثر فالناس ليسوا سواسية حتى الملائكة ليسوا سواسية يوجد منهم كروبيون ومنهم غير الكروبيين موقفنا منهم أننا نحسن الظن بهم ونقول إن ما يثار حولهم عليه علامات استفهم فلا نقبل منه إلا ما دل عليه دليل قاطع وما وجدنا له محملا أو عذرا فإننا نحمله على ذلك المحمل ونلتمس لهم الأعذار ونعلم أن يعني أنتم تلاحظون الشيعة لم يسلموا في زمانك الشيعة لم يسلموا من الإعلام الذي يتقصدهم بالسوء وإذا كان هذا هو حال الشيعة وهم لاجل انتسابهم إلى اهل البيت عليهم السلام صاروا بهذه المثابه فما بالك باولئك من الناس يرموننا بالتقيه ويقولون يقولون اننا لأجل التقيه قوم مخذولون وما من أحد ما من احد اشد تقيه من الناصبه أشد الناس أشد خلق الله تقيةهم الناصبة الشيعة ربما لم يعلنوا موقفهم من بعض الناس جهرا تقية ولكنهم بينهم وبين أهليهم يصرحون بموقفهم من بعض الناس على الأقل الواحد منهم من الشيء ان يعلن بينه وبين ربه يعلن موقفه من بعض الناس ولكن الناصبه ياتي يقف امام المراه لا يستطيع أن يقول انا ابغض عليا لانه يدري أنه ان قال ابغض عليا صار نجسا فعذلهم الله اين ما ذله أيما اي ما ذله وأينما أيضا يعني في كل موطن أينما ذهب هو ذليل لا يستطيع أن يصرح بمعتقده وبموقفه من أهل البيت ربما يسمي ولده عليا لكي يتستر أمام نفسه من ذلة الله له يعني من إذلال الله له يسمي بنته فاطمة يوري تاني يتستر امام نفسه ليقول انا لا ابغضهم وهو يدري انه يبغضهم فهذه ذله ما بعد هذه الذله مخذول من خذله هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه واله لامير المؤمنين مخذول من خذله يعني بينه هو نفسه مخذول لا يستطيع ان يصرح بمعتقده حتى مع نفسه لأنه يدري أنه سيصير نجيسا حب أهل البيت من ضروريات الإسلام ليس خاصا بالشيعة هذا من ضروريات الإسلام من جهد حب أهل البيت فهو كلمة ناصب ليست خاصة, ليست خاصة بالفقه الشيعي كلمة ناصب موجودة في الفقه الشيعي وفي, وفي غيره لا اريد ان اصرح ببعض المذاهب التي تصرح ب بعض المذاهب التي تصرح بموقفها من قضية التحكيم تعرفونها مع ذلك لا يجرؤون أن يقولوا اننا نبغض عليا الى هذا الحد حتى هؤلاء لا يجرؤون ان يقولوا اننا نبغض عليا بينهم وبين انفسهم لا يستطيعون مخذول من خذله الشيخنا وصلنا السؤال هل توجد رواية لنبش القبور كما يثار على الشيعة أنه إذا خرج الإمام المهدي عجل الله فرجه ينبش قبورا هذا من الأحكام الفقهية التي تخصه هو أعلم في الحكم الفقهي العام يوجد حكم فقهي لعامة المؤمنين طبعا الحكم الفقهي العام على القاعدة باعتبار أن حرمة الميت, حرمة الميت كحرمة الحي على وفق القاعدة العامة ومن ثم فإنه يستثنى من ذلك بعضا وهذا في الفقه الذي لعامة الناس الإمام المهدي يجوز أن يكون مستثنا من بعض الأحكام الشرعية الإمام المهدي إمام الجميع كل أهل لا إله إلا الله سينضوون تحت لوائه إلا من يترك لا إله إلا الله فإذن هو إمام الجميع وهو الذي يوحد المسلمين وهو الذي يجمع كلمتهم ويبين لهم الفقه هذا الفقه قد يكون هو استثنية من بعض الأحكام الشرعية هو أعرف على أي حال الإمام المهدي خليفة الله عندنا وعند غيرنا ليس فقط الإمام الجامع لكلمة المسلمين وحاسب لا ليس هذا وحاسب أكثر هو إماء هو خليفة الله هذا في رواياتنا وهو أيضا في روايات غيرنا وبالإسناد الصحيح عندهم المهدي خليفة الله فإذن هو قد يكون له حكم فقهي يعني من بعض الأحكام ينفرد عن عامة الأتباع يعني عن عامة هذه الأمة ربما انفرد بحكم فقهي هذا أمر جائز هذا أمر يعرف بالنقل أمر جائز وهو مؤيد ومسدد ومهدي هذا الواصف مهدي فلا يوجد ما يمنع من أن يكون له حكم خاص يستاثنى شيخنا هل يطلق على حركة الإمام الحسين مصطلح ثورة أو مصطلح ثورة هذه المصطلحات نحن لا نعبر بها مرارا قلنا مثل كلمة ديمقراطية كلمة هذه المصطلحات التي تحمل مجموعة من الأحكام المختلفة لا نعطي حكما عاما عليها هذا نظير مثلا أن يتصل بك أحد ويقول لك أني خرجت بسفينة للصيد وألقيت شباكا وقد جمعت وجدت في هذا الشباك مجموعة أشياء هذه الأشياء التي جمعها الشباك يحل أكله أم لا يحل لا نعطي حكما عاما لا يوجد في الشريعة ما جمعه شباكك لا يوجد مثل هذا الموضوع في الحكم الشرعي توجد مجموعة من الأمور لها أحكام متعددة مختلفة مثل هذا يدخل مساكم الله بخير الله. في آخر سورة الزخرف وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض بعض قال يعني أن الذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الصراط ذاته لأن كلمة صراط الله جاءت معرفة للصراط المستقيم فما هو التوجيه لهذا الكلام أعيدوا قراءة الآية إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات صراط الله بعد الذي له ما في السماوات له لمن ما هي القاعدة في النحو الضمير يرجع إلى أقرب الأسماء الظاهرة المذكورة ما هو أقرب اسم الظاهرة لفظ الجلالة الله ولكن العفو شيخني يعني في حوار القصير الذي دارنا لفظ الجلالة جاء مضافا, مضافاً إلى صراط مثل كلمة عبد الله نعم. فكيف نعرف نكرة بما يحتاج إلى تعريف لا مانع من ذلك لماذا ما هو النكرة الصراط الصراط النكرة طيب ما الذي تعرفه به بالمعرفة نعم تعرفه بإضافته إلى الله نعم طيب ما هو المحذور في أن يرجع الضمير إلى الله أنه مضاف إليه نعم. هذا لا يمنع من رجوع الضمير لفظ... اليه انا قلنا معرفا لكلمه صراط لا يمنع من رجوع الضمير اليه هل يوجد مانع من ان الضمير الى المضاف اليه قال يعني قالوا ان لفظة الجلالة... لفظة الجلالة معرفا فيجب ان يكون مضاف اليه معرفة. نعم فيجب ان يكون معرفه فاعاده الضمير على لفظ الجلاله نعم. يعني المعذر. وكأنما يوحي يحتاج أن لفظ الجلالة يحتاج إلى مزيد إضاحة أو مزيد تعريف الإرجاع الضمير إلى لفظ الجلالة ليس لأجل التعريف بل لأجل التخصيص إرجاع الضمير ليس للتعريف بل للتخصيص هذا, الـ هذا الـ الصراط لمن لله. ماذا في ما, ما الذي يخصه له تعريف لله سبحانه وتخصيص ما المانع من أن يكون تخصيصا بالملك له ما في السماوات وما في الأرض أن الملك, الملك السماوات والأرض لله وحده ليست لغيره وليس وليست على سبيل الشركة بينه وبين غيره لعل من شاء السؤال هو أن المضاف والمضاف إليه يعاملان معاملة الكلمة الواحدة لعل من شاء السؤال هو هذا لا أن المعرفة لا يقبل التعريف فإذا كان المضاف والمضاف إليه يعامل معاملة الكلمة الواحدة فأقرب الأسماء الظاهرة سيكون صراط الله لن يكون الله لأن كلمة الله لم تأتي مفردة بل جاءت جزءا من مركب فالضمير يرجع إلى الاسم الذي ركب من مضاف ومضاف إليه لعل هذا هو وهذا مبني على, أن أن على هذه القاعدة كما قلت لك أن يكون المضاف والمضاف إليه عاملان معاملة الكلمة الواحدة وهذه القاعدة ليست مسلمة من قال إنه إن المضاف والمضاف إليه عاملان معاملة الكلمة في إرجاع الضمير هما يعاملان معاملة الكلمة الواحدة في بعض الأحكام لا في كل الأحكام بعض الأحكام نعم المضاف والمضاف إليه يعاملان معاملة الكلمة الواحدة مثلا من جملة الأحكام تعيين المسند والمسند إليه في الكلمة المضاف والمضاف إلي عاملاً معاملة الكلمة الواحدة في هذا لكن من بعض الأحكام أن كل واحدة من هذه المفردات لها حكمها الإعرابي هنا لا يعاملاً معاملة الكلمة الواحدة صراط الله كلمتان ولهما حكمان هذا عبد الله إني عبد الله لم يعامل معاملة الكلمة الواحدة فإذا المضاف والمضاف إليه هاتان هذا المركب الإضافي يعامل معاملة الكلمة الواحدة في بعض الأحكام ولا أخبرنا منتجنها معاملة كلمة الواحدة في بعض الأحكام مرجعية الضمير هل هي مما يعامل فيه المضاف والمضاف إليه معاملة الكلمة الواحدة أم ليست من الأحكام التي يعامل المضاف والمضاف إليه فيها معاملة الكلمة الواحدة ال الذي سأل بنا على قاعدة لا نسلمها يحتاج أن يقيم البرهان عليها وغاية ما في الباب أن يكون ذلك أمرا تتبعيا يقول إني تتبعت فوجدت أن المضاف والمضاف إليه يعاملان في مرجعية الضمير معاملة الكلمة الواحدة وهذا التتبع تتبع ناقص ليس تتبع أنت حسنتم شيخ وأنتم والحمد لله رب العالمين تفضل وعليكم السلام رجوع حق الآية ووجدك ظالا فهدى رأيكم في التفسير اللي يقول الظال مو بمعنى الظلالة ولكن بمعنى الظالة أي ضايع القدر والشأن فهدى هدى الناس إليه ثمت تفسيرات متعددة للآية الشريفة نحن قلنا أن هذه الآية فيها جهتان للحديث في هذه الآية جهتان جهة عقدية وجهة تفسيرية الجهة العقدية لا تعنى بالمعنى ال الذي أريد بالآية بل الجهة العقدية تعنى بالمعنى الذي لم يرد من الآية الجهة العقدية تنظر إلى هذه الآية أنها تنفي العصمة أم لا تنفي العصمة هل هذه الآية تنفي عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن الضلاله لأنها تقول ووجدك ضلا فهي تنفي العصمة عن الضلالة هل الآية تنفي العصمة؟ الجواب الآية لا تنفي العصمة لم نقول لأن الدليل الذي دلنا على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن الضلالة دليل قطعي وهذه الآية دلالتها على إثبات الضلالة دلالة ظنية إذ ليس هذا المعنى هو المعنى الوحيد للآية بل الآية تحتمل معاني متعددة فإذن دلالة هذه الآية على إثبات الضلالة دلالة والدل والدليل الدال على نفي ضلالته صلى الله عليه وآله دليل قطعي فيتصادم الدليل القطعي الذي ينفي عنه الضلالة والدليل الظني الذي يثبت له الضلالة وهو ظهور هذه الآية وإذا تصادم الظني والقطع فإن القطع يقدم على الظني إذن هذه الآية لا يراد بها إثبات الضلالة له صلى الله عليه وآله هذا هو البحث, التف... البحث العقدي نقول الآية لا تنفي عصمة النبي صلى الله عليه وآله انتهى البحث العقدي وأغلقناه وقلنا كلمتنا فيه بنحو القطع واليقين بنحو القطع الآية لا تنفي عصمته لماذا لا تنفي عصمته؟ لأن دليل عصمته دليل قاطع انتهى طيب هذا هو الجانب الأول من التفسير الجانب الآخر وهذا الجانب يعني مع رعاية التبسيط والتوضيح تمت أمور يعني كلام آخر أيضا يتحمله البحث العقدي ولكننا أوجزناه وأما البحث التفسيري طيب لا يراد بهذه الآية إثبات أنه كان ضالا بمعنى أنه لم يكن مهتديا كان على غير الهدى الآية لا يراد بها هذا المعنى طيب عرفناه من بحث العقيدة ما هو المراد بالآية؟ ما الذي أراده الله سبحانه بقوله تعالى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى؟ نقول هذا بحث تفسيري أولاً تفسير القرآن الكريم ليس شرعة لكل وارد كل من يأتي ويتكلم فيه ثانياً الآيات القرآنية لا تفسر استنادا إلى الظهور ثالثاً إذا سلمنا أنه يستند إلى الظهور في تفسير الآيات القرآنية فالظهور الذي يستند إليه في تفسير الآيات القرآنية ليس ظهور كلام البقال للبقال بتعبير السيد طباطبائي كلام السوقي للسوقي يعني لابد أن يراعى فيه أن هذا الكلام من الكلام الرفيع النص القرآني حتى غير المسلم انظروا مثلا إلى جورج جرداخ جورج جورجي زيدان بول السلامة الأدباء العرب من غير المسلمين تجد أن اثر القرآن واضح في كتاباتهم مما لا يرقى إليه الشك أن النص القرآني ليس مثل عبارات البقالين والسواق هذا النص نص بليغ فينبغي أن يدرس أن يراعى في دلالاته كونه نصا بليغا أن يعتمد في فهمه على القواعد التي تراعى في فهم النص البليغ لا في فهم نص البقال كلام البقال للبقال كما يقولون طيب فإذا كان ذلك كذلك فهذا فالظهور الذي يعتمد في تفسير القرآن هو الظهور الذي يراعى فيه كونه نصا بليغا من من الله تعالى خاطب به رسوله صلى الله عليه وآله وأعجز به الناس نص بليغ إلى هذه الدرجة أن ليس فأتوا بعشر سور وصلت النوبة إلى بسورة من مثله بسورة من مثله يعني ولو مثل سورة الكوثر يعني سطر واحد بحسب كتابتنا في هذا اليوم يعني كتابة الآي فور الآي فور بالفنت رقم 14 بحجم 14 يعني سطر واحد ائتوا بسطر واحد من القرآن الكريم مع ذلك البشرية إلى اليوم لم يأتوا بشيئا هذا النص الذي بلغ من البلاغة هذا المبلغ يعني لم يأتوا بسطر واحد مثل القرآن الكريم في بلاغته القرآن الكريم إعجازه ليس في البلاغة فقط هذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم البلاغة طيب مع ذلك البشرية ليس البشرية وحسب وحدها وحسب هي التي عجزت بل الإنس والجن وبعضهم لبعض ظهير ومع ذلك عجزوا يعني ليس أن يأتي واحد من البشر أن يجتمع البشر ليأتوا بمثل هذا لا يستطيعون طيب إذن يجب أن يراعى في تشخيص ظهوره كونه نصا بهذه المرتبة من البلاغة وإذا كان النص بليغا فإن النص البليغ يعتمد كثيرا على القرائن الملفوظة والقرائن المعقولة والقرائن اللبية كثير من النصوص البليغة تعتمد على القرائن الآن عندما تقول الأحساء غير الأحساء غير في تمجيد الأحساء ما هذا الوصف غير طيب غير كلمة واسعة ولكنها لها دلالة عظيمة على المعنى الذي تريده لم لأنه يعتمد في تفسيرها أنك لا تريد هذا الإطلاق أنها تختلف باختلاف ما مثلا ولو بدرجة حرارة الهواء فيها لا تريد به هذا المعنى إذن النص عندما يكون بليغا يعتمد على القرائن يعتمد على ذكاء السامع لا بد أن تأخذ هذه القرائن بعين الاعتبار وكيف يتوقع من نص جاء فيه تمجيد هذا النبي بتمجيدات وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة فضل الله عليك عظيمة وتكون ضالا في عامة عمرك وعيسى عليه السلام فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قالوا يا مريم قال إني عبد الله أتاني الكتاب لم يقل سيؤتيني الكتاب آتاني الكتاب كم عمره ساعة ساعتان ثلاث آتاني وجعلني لم يقل سيجعلني نبيا وجعلني نبيا ولم يقل, ولم يقل الله سبحانه في, في حق عيسى عليه السلام وكان فضل الله عليك عظيمة أيجوز في حق هذا الذي قال الله فيه وكان فضل الله عليك عظيما أن يكون ضالا عامة حياته وعاش 63 سنة يعني 40 سنة ثلثا عامة حياته يقضيها في الضلالة أين فضل الله العظيم جاء متأخرا إذن هذا النص, هذا النص القرآني هو الذي يبين صفة رسول الله فلا يجوز إذن أن يحمل النص الذي جاء فيه مثل هذا على مثل هذا المعنى ما ضل صاحبكم وما غوى ليس ما ضل فقط ما ضل وما حملت الغواية على معنى آخر بها ونعمة حملتها على الضلالة ستكون توكيدا فالنتيجة واحدة أنها لا ينسجم إذن لا بد حتى لو كنت تفسر القرآن بالاعتماد على الظاهر أولا الاعتماد على الظاهر في تفسير القرآن محل خلاف بين العلماء بعض العلماء يرى الاعتماد على الظاهر ولكن جمهور الشيعة يقولون لا يعول في تفسير القرآن على الظاهر السيد الخوي رحمه الله لكن لأن ظهره قوي يعني لأنه من, من ذوي الكعب العالي إذا تكلم كلمة شاعت وذاعت وإلا فجمهور علماء الشيعة أن القرآن لا يعتمد في تفسيره على الظاهر لكن حتى السيد الخوئي السيد الخوئي لا يفسر القرآن بالظاهر يعني بظاهر كلام السوقة يعني بظاهر كلام البقال للبقال وإنما أيضا يأخذ بعين الاعتبار القرائن اللفظية والمعنوية القرائن الملفوضة والمعقولة كل هذه تأخذ بعين الاعتبار فإذا أخذت هذه القرائن بعين الاعتبار فإنه لا يمكنك أن تقول أن المقصود ذلك المعنى من الضلالة إذن لا بد أن يكون المقصود معناً ينسجم مع ما علمناه باليقين من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وما دل عليه القرآن الكريم من مقامه صلى الله عليه وآله وإذا كان كذلك فلابد أن يكون المقصود معنا من هذه المعاني التي تناسب مقامه ما هي هذه المعاني ذكرت في الروايات معاني منها الذي ذكرتم مثلا منها أنه عندما كان صغيرا فوقدا في شعب أبي طالب هذا مثلا جاء في رواية على ما ببالي ومنها أنه عندما ذهب به رسول الله صلى الله عليه وآله معه عندما ذهب به أبو طالب في رحلة الشام أخذه معه وأنه فقده في الطريق والله سبحانه رده إليه فالآية للتذكير بفضل الله عليه في ذلك المقام ومنها ما جاء في بعض الروايات أن الناس قد ضيعوه أي إنهم لم يعرفوا قدره والهدى الذي جاء به والله سبحانه قد هداهم إلى ما عنده من الحق ما عنده صلى الله عليه وآله من الحق فتابعه نفر من الناس يعني فدخل في دين الله أفواج من الناس هذا هذه روايات كل هذه الروايات معناها محتمل لا يسعنا أن نرد أي واحد أي تفسير من هذه التفسيرات كلها تفسيرات محتملة ولكننا لا نجزم ده نقول أراد الله بهذه الآية هذا المعنى لم لأنه كما لا يفسر القرآن بالظاهر كذلك لا يفسر القرآن بروايات الآحد إذا جاءت رواية, رواية واحدة لا نفسر القرآن اعتمادا على يعني هذا رأي جمهور علماء الشيعة في مقابل ذلك يوجد مثل السيد الخوئي يقول إذا كانت الرواية صحيحة فإننا نعتمد عليها في تفسير القرآن ونحن نحترم المدرستين ولكن نقول الرأي الذي عليه جمهور الشيئة أقوى دليلاً من رأي السيد الخوي وإنكر رأي السيد الخوي دليله قوي أيضاً ولكن ذاك أقوى وتفصيل هذا قد ذكرناه مراراً يعني لا حاجة إلى تكراره وخصوصا أنه يصعب معرفة الفرق حتى على أهل التخصص فنحن نكتفي بالإشارة إليه فهذه تفسيرات كلها محتملة الآية تحتملها ونحن لا نجزم في تفسير كلام الله سبحانه بشيئا لأننا لا نفسر كلام الله إلا بما ثبت بيقينا إذا صا إذا حصل لنا العلم بما أراده الله سبحانه من آية قلنا به حصل لنا طمينا يعني بنسبة مثلا 96-97% نقول به أقل من ذلك فهى وأشار إلى فمه الشريف يعني فسكت الراجح هذا كلام يذكر في دروس التفسير إذا تكلمنا في دروس التفسير نقول الراجح كذا هذا فسرنا سببه لمن يحضر تلك الدروس والحمد لله رب العالمين